إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو يضل ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله من سلك فاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا او يسارا رمي به في سعال الجحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد المجيد أما بعد فإن أصدق العديد كتاب الله وخير الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل, محدثات وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة بلع... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلوانك أنت نتوظيلها حتى من المرام يشتين باب الغسل وحكم الجنوبي مقدمة يشتين الغسل بضم الغين اسم مصدر للاغتسال يعني الفعل دايما انا انا اشباه مصدر لاخوي وكاني اهلي النحو اختلاف يعني آية كما اصلا مصدر يعني فعل او ترى هذا ده مصدره كتب يكتب كتابا بلم مصدر يكتب ماي مصدري اما بواسطي مصدري معنى كلمة زيين قال فدايما تقال معناها ايه يكذب جواب ينادي هو. بزاني <تصفيق> قال يَقُولُ قَوْلًا هو اللي يلقى لك سكرزنا مصدركي قولنا قَالَ يَقِيلُ قَيْلُولَةً وَقَيْلُولَةً نفس كلمة قَالَهُ باشا كورة مصدركي كتب يكتب كتابا كتب يكتب كتابة الى اخره أقول جاريها دوم مصدرية جاريها بين مصدر ثل مصدرية أبو أو معنى زيادة. أقول ب معنى أو مصدرية لسه أو مصدرية أو معنائي إلى آخره. ليش بمعنى شيئا يعني الفعل قاعدة فعلي شو خشناك يعني خشوشناكيا. استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص بخرينان أو لا بفهم ولا شيء على وجه مخصوص بتعابتي ووثابت بالكتاب والسنة والإجماع بالبقران وحديثه ولا إجماع. طبعاً الظاهر كان بعوريا بإجماع نية لمرتى. ده إجماع أتوقعات إجماع دكاي. ده إجماع على إجماع أكبر نبو يعني دبي ده إجماع على سندوس دبي. ده يان آياتك يان حديثك. باش ابن حزم ده باش ما عدم ايات حديثك ابو اتو ايات حديثك قالوا انت يعني حديثك قال خدي في لي لو عندي لو عندي بينت اجماع وقت اجماع اجماع بيني لو انت تجوز بيتن اجماع القرانه وسنه وقتي او وقتي لو انا قال تعالى وإن كنتم جنوبا فتطهرو إن شرطية إني شرطية شرطية زنب زنابي أجل زنابت بون سبحان فتطهروا هذا بقى كنوى كنوا فتطهرو زابا لبتي لبوا شرطية كي ولا حديث في هذا كثيرة أو كانش على سكانش دوله يقلا أنا إذا جلست بين شعبي الأربع يان إذا تابع إذا جلس بين الشعبي الأربع الشعبي الأربع شنو اللي شعبي الأربع أنتم دوت أو دو كدوت أو شيء مقابلين شعبي أربعة إسبا ثم جهدها حولي ذاك وأبيت لجلد دودو فقد وجبل قص له كرعته قص لك يعني يان دانيش خلاص وأزبد بي يعني دانيش الإمامي بخاري مستبرو هذيك يعني وأجمع العلماء على أن الجنابة تحلو جميع البدن واجماع علماء الشافعية والكازناوات لبهم ولا شيء هرصنده خلانه من يكبس عروته بلان شيء يجب الغسل منها قسم منها وسمي جنبا لو ناوي لنزع لانه يجتنب بعض العبادات وامكنتها لا لا ناتشوك يعني اورد داخلني عشان خوب أنا أقول لك كناية دائما لإسلام لإسلام إذا من القرآن بدل مثلا أنتم لباس لهمنا وهم لباس لكم إيه خليرك أنا الدنيا يكسيه خو بس نو ما شاء الله زوجيناتي خلاني ما أنا هذا بقى لباس لباس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس او لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لبس لا تستطيع ما مازال خيره إذاي حارث نبو يختي كم تبقي؟ أكيد قم ما خيره كان هذا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 إلا لكو دواريكوما دي السلم بمليد شو. بملي شو يا شوب القوتي السلم بمليد يا شوب قصد ما زوند يا القوتي السلم دا يعني همو قلب يقول شو. يا شوها ما لألمه واشين يا خير يا تعديد الجينة كله بزاو يسر إينا يا لماذا كان دوز أشي قوتي يقصد الكل, الكل. اه كذا لماذا كانت مفاستي بيهو يا بزاو عبارتك يا نيويس يا او ما ماذا مع سيد جهدك يبكي يعني خلاص او دينا Okay. وجمع وسميا جنوبا لماذا لانه يجتني بابا يمكنتها يوم كنت يعلمون دورك ولانك عبادات دون يشكر ذلك زنبد ولكم مزقات بابا يكشف ياك زنبد زنبد بو زنبد بو زنبد بو زنبد بو زنبد بو زنبد بو بو بو باستم که از نیششی بشلو بنویتم. نه، همون روزم دوسر داری که بازکتی بذارم. آدمی داریم ما. او زنابد، او دز نیش بذار دباغرانوی ملاکتی حفاظه. چون که انسان کز نابد مو ملاکتی حفاظه نمینه. دوای انسانی دکاو ساعت بمری که بسته من همراه لوی ملاکتی حفاظه بمینه. بلام تا اگر بیاری نیشش بکار. لوی دنبال عدهای نفوته.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 فأوغلوه بالرفق ولا يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه أو دين سهله فأنا لا يقول إذا كانت تناك سر سرخلتي إلا بخيدك به نعم باش قال تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل إلا أقررررم حتى تأخذ نشيء و خوشش تنش از این سال مزرعه وقتی عذر مانه وقت ندی سال دو عددی بورایی اگر عذری هم بود اتو داریو است بیانه دستی دام سالم نداوم تیان دستیایی مثلا دستی محدی توی نیز نابودی کشور محدی خونایی تأخیری دستیم عدالم کجراه و نجی مغزی بوده شده توای بته ممکن اویک ولا هو اولاد نجي تاخيرنا كتقول لي نوت دكا جرام ما عليه لو ندير بارجا ويكند ما باش ما قريب مثلا تا ابو جرام معلم عليه بيجي ولا انا نقيمكم بسداني يكسر يا اما او قرب كردن يا اما او قاري باي اصليه جلاتو على انه يحرم على الجنوب المكثف المسجد هم امامك الاجماع يا نسويه كوا حراما جنابتي بي ما اول ما عدا من يجري خو ديكو ورخص احمد امام احمد رضاي خواديس النبي للمتوظّع في المكتي في المسجد والنوم لفعل في عليه الصحابة. بلى إمام يا أحمد رخصت إياه. أقدر نزنيجي شوشت؟ دارجنيجي لو قرر نومي لا يكتر يعني نقول ما نبغيه إنيه. إمام عليه أقدر نزنيجي ولا مزقوت يا ابنوي أنا ك الصحابة وأنا كردية. شو اللي بفعل الصحابة هيك ما. حكمة الاغتسال من الجنابه طبعا عن عن آه... أو اللي البراسي او يوم مرضش ديزور ما نوقت اما كان تيخش بيتانم جوز كان ظلين عليك او كتابيت او اوكا بيريتبيسك رابي لما وندش ما جاء في قوله تعالى كخوف وان كنتم جنوبا فطهرو هل يلقنغو وجدنا ابو ذبب سبكا الامام احمد وابو داود كان لذاته عن ابي رافع الخديش ان النبي صلى الله عليه وسلم طاب ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه اه صلى الله عليه وسلم رجله الروسان كان כלאשורי אוחז זני רוסה לא שיחקוד את זה כלאשורי אוחז זני דומי רוסה לא שיחקוד את זה חוי الإنسان الإنسان אגרתו לגל חיזוני חוי. פה נザー לא בסדר את הדריב שלאי הרי רוסה דיב פה רוסה דיב אבל מי ארגז את זה זימאי כל أو ده اللي قاله المشاكل تنتزع النعدي، أو ده زي شكل سنة، لكن، وغسل، شو بابي غسلها، مم. آه، كوراتا، آه، أو ده بيعنا لو تجي وياك أولا عند ذي كذي، بعدها ذي كذي كذي أنا صد السيد رسول الله خير الله جاي صار فقلت يا رسول الله و ضويت يا غمبري الا تجعله غسلا واحدا غسل بشكل بس قال هذا اذكى باقترا. واطيب واطهر يعني دلوسته يا באמת אבצלי לא בוטיא תחכתי ניגן קמה אווה אז אכלו שאני עושה דבר שhay יש חיזניאו תחזרת פלד על סיבת לאי no חיזניאו דבר שhay הוא בוח תואנית מ以色列 אמור חיזניא קני لو قوة هي قوة سيد قوة قوة وقد ظهرت الآن هذه الحكمة النبوية وهذا الإعجاز العلمي لإعجاز العلمي سواء ما تيا باش خول نبولي الإنسان إنساني باش لو لميزي نبولي لو إيش قوردك قال الجرجاوي كان ان الشارع الحكيم فرض استحكم الحكيم خداي بعد خروج المني فرضك يدخو بشوي طاش درتوني مني ولم يفرضه بعد خروج البولي فرضينك لك هذه درتوني بول ميس مع أنه ما من مكان واحد وعظيم واحد يك مكان يك فذلك أن البولاء تمشي هيك؟ عبارة عن فضلات الأكل والمشروب، أتُخَوَّرْنَهُ خَوَّرْنَهُ إِلَى خُوَّيْهَا، أو زيادة أو بساية لا وجدت دري. وأما المني بلاه منيتيا، فهي عبارة فهو عبارة. من عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن مادة لها مولاش دل الزبوة لهمولش نقل بزقوا عن نوبي. نوابه ولذا نرى الجسم يتأثر بخروجه مثلا كيف يتأثر بخروجه؟ يعني كاريجريه ودلسوني مثلا كابلا يجميزي لكاتل دسي اه السرحات لكابلان تأثيري لناكا بلام أجيكك زما بك زارك خو أجي بك ليش طاقة صرف ذكا ما عندي جدي حيوسي بوي خواردني و خوابي حيوسي بشتكيها كوارد ليه طاقة صرف كذي يا بلام لميزقي طاقة صرف نافي تأسيل للسمين سعرك هناك ولا يتأثر بخروج البولي ولذا نرى الإنسان بعد الجماعي تضع فوقه تبدله بعد خود شيء انسان كذبي فالغسل بالماء يعيد إلى البدن خصوصاً بقاؤه في أو, أو لاش إنساني هذه القوة المفقودة بخروج المني وإلى أوق أو هي زي كوارد بدرتوني مني سلمي قوة كما أن خروج هذه القوة من الجسم تسبب ولو درتون يوماً دش الكسل تاملي هل يمكنك أن يكون هناك بعض الزماع بأن يكون هناك وضعه لا إذا كان سباقي صد متري بكى إنسانك صد متري يعني أزار متر إذا كان سباقي بكى سباقي بكى يصبح خوالة باشي خوالة باشي والإغتسال يُعيد إلى الجسم نشاطه خوش وشتني ستربيت وقد صر على ليركوانات دكتور كانش ثالثا أن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته دكتور قال قوة ذات إنساني وأنه أنفع شيء له في تنشيط دولة الدم في الجسم ليعود إليه نشاطه وقوته لا no أو قوة بريته ولا شيء بدن خيالك شيء غبي غيضة شو؟ <تصفيق> جفونتي <تصفيق> نخن قلتي بروتا بلى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 وأن ترك الاغتسال وزنان خصوصا يسبب له واضرارا كبيره زلازله ورشياء ببل عمليه نافعه جدا للرجل والمراه على السواء وكيوغوا اذا فقد بالعمليه الجنسية النشاط والحيويه فان الاغتسال يعيد الى الجسم ذلك النشاط وتلك الحيويه ولله في شرعه حكم واسرار واضحه اه صور واضحه مثلاً دولت تهره خوششتن می‌ده لکرداریشی سودمند، زور سودمند لب او پیاو لب او آفردت. علاش تو او خوی اختر اضافه می‌دا، او طاقي بزرگ کرد. بل لكات جنسیه نکاتی زیما کردند، نشاط و حیاوى، نشاط نهالی و حیاوى یعنی تمبلیه خوششتن يعيد ديقرين توا إلى الجسم لا شيء ذلك النشاط أو يزر يشتوي وتلك الحيوية ولله وخداي برمودي قالش في شرعي لشريعتك يخوي يا خوي حكم واسرار صنداه حكمته شتى داعي. Deep și frotrillamenteuolo ildee tube sbest zi junge a două ce ne c مقدمه كيجيب ذور ثانيه يعني كم... تصحى عندك ما بلوغ المراه سب السلام ما باشا نيلو إي... إي انا باشا ميل الاوطار او عند الاحكام تبدا شر حيوان اما كيوما الاختيار بيت كنابي مم. نعم قزم لونيه دو سي احكمه بس سطانو وبيزي مش مرتاح عندك أو كتبش ما يختار كديا؟ بالعالم ده ما كناو سيديا، شاكل خواتم من داعش دا على من أوروبا الحديثة تلو تلو او كده وارد ذا كمومايز يدخل كده ولا؟ أوه عالد ما أحاول جيسيدي خش خد. ششيدوز إن شاء الله تعالى. <تصفيق> أبو سعيد خود في كسرى هذا يقول هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. حديث كهيه ما المسلم روايته كديا ولا بخاري شيء أصل كهيه الماء من المائي طبعا مائي دوم مائي كم أي عتيادية خوش استنا بشر من المائي يعني من المني يعني كواتا خوش استنا لا تيا لا منيا ليه خوش بيدوتة بلاغه بالعريضة بيدوتة جناس تام جناس تام كلام كلمة يا ساعة ساعة كغودي ساعه ساعه يشان روجي قيامته يشان تنساتك للزمن ليش ما هو ما ادوك لما دو همان حروفه يشان معنى خوششنا يشان معنى منيا كانت دو دو عتاي زواج لهمن بي بيت حروف كمان بيت بفرض الحديث الماء من الماء ابتداو خبر ماكم تدا من الماء ايش خبره زاروا منظوره خابر بيت طبعا شبه زملاء مع شبه زملاء بيتلا دوشش حتى روجت يا مدراء خبر شبه زملاء اوي جارو مجروح لجأ ضرب زمان وضرب مكان لجأ وكلمة لجأ يكتب هو دائما وانا خبرا الماعول الاول ماعول إغتيال اوي يا كمثيا بيتلا إغتيال والثاني المني النازلي دفقا باللزق لو, لو من يكد يدخو عليه تندي وبلزت تو ما انديش كان كو هذا فرمي معنى اوانيه اجراتو تيفدر منيهات تاخدنا بمجرد خروج المني اجراتو لاويبو يا لوويبو غير جماع لخون بي ألخون لخون على غاوي هل غسله او لا لا لا <تصفيق> بدي بدي بدي. بس تك يا ايديي افدي اشتقت ما حري عندي عيب كثير اخذ البكي ودي يا يرزشت نفس نفسي اودي نفس اشت ن انا انا يقدر لاخيني عين نفسي لا وقد سماه الله <تصفيق> ماءا <تص فقال تعالى خلق اندافق ما اندافق من ماء دافق ماء دافق اي مني دافق وبين اللفظين جناس تام أما جناس تام ما غير تام بس تام ويا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو مثلا لاتفاق حروفهما همان حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب أو البلاغي بتفصيل جناش تام وغير تام من كجربه سيئة للتعليل يعني إلا تقبله بديه وفي بعض الطرق إنما الماء ومن الماء إنما جبه داتي حصو ما يقضل من الحديث يك الحديث يدل على أن وجوب الإغتسال من الجنابة او حديثي بعث دخين شو كي منسوقة حديثك اقل ليه اه منسوقة براما ايسان اوية كمي لو بعث كردية بس بسبيلي اوية كانتو بزان كويس سنباطي فقيلة وردك دي ايك دري او فرمو او دي بلقيها الاسر اوية واتزبعتو خود بشوي زنابت لا يكونو الا من نزال الماء الا اقل منيهات ايه قراتو زماعي كردو منيهات يعني ارشو دي او واختي وابو بدايات د الذي والمني، وأنه إن لم ينزل، أجرنا هذا الريمني، فلا غسل عليه من الجنابه، هل خشوش مجنين الجنابه؟ بلام منسوخ هذا يسا لخال يسلم بخير بعضك إمام، فويدوم الحديث يدل على أن هذا الحكم فرمودك بالجهل هذا أو أي كأو بمفهوم الحصري. كو حصلت كدية مواصي إنما شو حصل بدو حالة ذكره يعني إنما يعني أداتي نافية لغير إلا ما طالب إلا محمد مثلا المستفاد من تعليف المسند إليه كسو دي وجلل بناسكي وهو الماء الأول كما ورد في الصحيح محصولا بأداته إنما بقوله إنما الماء من ماء فهذا الحصر يفيد أنه لا غسلة إلا من الإنزال خالصين الاغتسال هو إفاضة الماء إغتسال بجلس بيذاكر أو على عموم جسميا الجسد جسميا جسد همو لاشت وأجمع على مشروعية الدلك إجمع إلى كوا أتود باشتروا دست بلابيني. ما مولشت. إلا أنهم اختلافوا. زواجية شانهايا. نا نأكل لسكتي. أبيشتها. والزبا ينواتبنيا. او, أو دست بدائن أنا بعملش يخوت. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يجب. كوركا. او أي زمود لا تجد كذا أي زمود. لو صار يستعمي. بس ما أكل ديا. زياتر لدوي. أوياك ياندو الإمام زاهداً إمام يستيم إمام يستيم دو رأيه يقدر رأيك أنا شو قاعد أودوه؟ أوي شو تيجي شمع؟ لأن ذلك ليس من مستمر الاغتسال تذكر دب خد عينه؟ داخلي خوش استميا. بس ده خود بشه؟ بس. ثامن مفهوم الحديث. هم مفهوم. شتكم أنا بديكوا تقولين مفهوم هو معارض بمنطق الحديث. مفهومي هو. لك عليه زي بعض مخالفة الذي بعده وليس له محمل أما لو حد يسمانه أبو مخالف يكتريبه دين انت على ذكرين بزاني عموم خصوصا مطلق ومقيدة باشا يان سابق ولاحقة مثلا أو زوجته قالت على وين ناس خو من سواه حكم كان يديه تقول يديك ليه كان هذا زانين صيا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 او مسلاي زياده زيادة لبوت تسهيل شريعيا دائما كبدايات ديناتيا قرصة او صحابان الظهر بقرصي او اماناتي على الشاني بوا امانة زي صحابي بان لواني فيما نكرا بوا امانة ويبكي بو شبازي ويبكي في انزم في الغسل من الجنابة حكمت سيئلة خوشتين ذنابت والله اعلم حسب شيخي أن البدن لا شيء إنسان بعد الجماعي يصاب بالخمول والكسل والضعف توجي ضعيفون دي توجي طنفلي دي, دي والاغتسال يعيد اليه نشاطه خوشتني زيادة سيئة لكاتل نشاطي لبو زيادة وقوتي والله لطيف بعباده وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بعد الجماع يقنبل فرموجي صلى الله عليه وسلم وك ابن حبان لصحيحين ايتوه امامي حاكم المصدقي ايتوه لانه انه انشط للعوده كذا سم اشتوا لبد جري وفتعميم الغسل بالماء اشد وسعه وقوته لو بعمومي غسلاتي تباء دابا لو انسان سين كان قوتي صارت قوته زادتك حيث شيش مخينو فزن <تصفيق> اه كيف نديرو لا بغين اخش خلاص الاقي بناس خلصو خي او ديا لو يدنا وعن ونبي اوريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جلس بين الشعبي الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه هذا غيمان بخاري مسلم طبعا اتفاق على سبيل أبو مولي رضي خالي سبلي فالمثل بيغنبالي وغفر إذا جلس أقدانش دديوان تعراني يكري ثم جهدها همقوة خوشي أوك يعني لبو دماء فقد وجب الغسل طبعو. إذن للروادة نزل أو لم ينزل ولا هونزل ولا بينزل و وزاد المصيبه اللي ما ينزل حتى اگر وازنا بيتس لو كانو حديثش حديث ايش خوين اسقديتهوا باشو اسقديتهوا اذا جلس طبعا اش تشكش اذا جلس يتم اذا بلغ الختانان طبعا ما انت ما مستنا نهينا عليه كختانيه ختمي فيها ألفين بس يبيعوا إيجينية إذا بلغ الختانة إذا أطلق الختانة إذا أطلق الختانة يعني إذا ختان وختانة أوديوش يعني, أو يعني ختانة كبيرة لا مقارنة عينه نحدي سكش باله مثلا إذا جلس إذا شرطية فعلها شرطية جلسة شعبي الأربعة بيضم مشين المعجم قال ابن الدير والشعب النواحي يعني صوار هو بيقول لا, هل... لا. واختلفوا في المراد بالشعب الأربعة وال والراجع أن المراد بها يداء المرأة ورجلها وهو خناة عن الجماعة. لا يشيخ أي رجل جاوية دودة سئفت لقدر دوبيكاني. أنا سأحله. أنا سأحله ليه؟ نبقي يا أخي. إيه أفترتك يا سامي؟ گوت من بس دوتشي اها الراس دك بلا منين كان الشيخ او هي يراجع خديها هاي دليتل غير الراي گودي قصدي دوي بيو دوي افست بس على بينه باخه من حمر بس اذا صورت توي كار هاي ما بس ما لويدت بس بل اا بيها يا ده دملل قال الشيخ عز الله واخيرا ييك لك توه قصدي بيه ددس يعطى دو جهدها بفتح الجيم والهاء أي بلغ جوده تعالى يا أخوي وخذ وخذوا في العمل بها جاء في بعض الروايات الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب غسل أبوشاد البخارية والمرأ مراد ختان الرجل وختان المرأة كان فقد الفاء رابط للجواب رابط جوابك دائما جارب إذا بين جارب شرط وفرج شرط، وجلس ثم جاء الجملة الثانية الشرط رجع أو جاء جملة دون الشرطينها، قد حرف توكيده إذا دخلت على الماضي فهذا تحقيق يعني بني شقي ليقول أناش بالذات في الماضي هو غز ليش الكونا لبوسيا للعهد الذهني. عادي ذهني هو ما كان مصحوبا معهودا ذهنا فينصرف إليه الذكر بمجرد النطق مثل حضر الأمين كبعض الكل يكسر بعضه أي ذهنية ويا الغسل أو ما عم يكسر هو ذلك الغسل لزانية بيجي بكل مدينة بيزاني مع ما يؤخذ من الحديث والغسل بضم البراد به الفعل ما يقضر من الحديث الشعب الأربعون يداء المرأة ورجلاها أو وجلوس الرجل بينها أثناء الجماع هي أليقصبة من صفات الجماع دانشتني بياه باو الشوازي لكانت الجماع باشتين أوه مع جواز غيرها ما دام الإيلاز في مكان الحرثي وهو القبل بارشوازي بيدلوستا لكنه يقول لك ان يكون هذا هو انسان يقول لك ان يكون هذا هو الله يقول لك انسان يقول لك انسان يقول لك انسان يقول لك انسان يقول لك انسان يقول لك او اتى امرأته في دبوره فقد كفر بما انزل على محمد او ظلم لكم انفس خلاف للسدويه كآية يقبل السدواء وآفتك اخويه آية كفري اكبر في كافر ذبي يعني كفري اصغره انه قصيب ان نفس الالاج ان نفس الالاج بتغييف الحشمة موجب للغسل وان لم يحصل الانزال يعني ما Adam داخيل بوأوراده داخيل بوتوال. أجر بشر شيء كشبي. سام المراد بالجهاد هنا الكد بحركته يكون مع الإلажي ويفسره روايته بدعوت وألزق وألزق الختان بالختان ثم جهدها. كم هذا؟ يعني خوي ما عندي كذبي. سام كم هذا؟ خوي ما عندي كذبي ما نيوني ما عندي كذبي يعني ما عندي كذبي. بس قصدي ويا دا خلاص دا بس خلاص إن منطوق الحديث ناسخ لمفهوم الحديث دي كانوا يقولوا كده دو بالخطورة قبل بيشتغلوا اذكر توجهنا النصي أو عن أبي كعب عن أبي بن كعب قال كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام رخصة جبوه ك وقت يوم النبي تن غسل يدي النبي دعاء سوم مؤمرة بالختصار لي بعده دعاء فرمان كم بتصير بأولى بشوريه سحاب يبلغ زيد وينحبان أروش يا تمان يبلغ وقال الإسماعيل إنه صحيح على شرط البخاري وصريح بالنسخ ويؤيد هذا الحديث الآية الكريمة وإن كنتم جنبا فتخروا قال الشافعي الجنابه تطلق بالحقيقه على الجماع ولو لم يحصل انزال جنابه جلابوش اشيا بالحقيقه اجر جماع بو اجر داش دجبزيز او غنبو يعني مانيش نهات هل دبي اوكي اما منطق هذا علي ابي سعيد فليس منسوخا قاعدته ابي وريره فان الانزال يوجب الغسل بلعملي امامي شافعي رحمه الله يا سربيا زيد حديثي ابو سعيد الخدري كيف يشتربو برتين منسوجنيه بحديثي فان الانزال يوجب الغسل لايما هتا استش بيواه الا دبيب دابسه من هيث من نابد الغسل النسيه قوله فقد وجب الغسل في دلالة أنه ليس على الفوري وهو إجماله العلماء كذلك فقد وجب الغسل يعني هو أن يأودق ليه أو يبكيه فإذا أودق ليه أو دماء أشكرت ده بتوعين درجة نجيب حتى يعني يعني خوي سبحانك الله لا إله إلا أن الحمد لله رب العالمين